ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن, ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد قدمت لكم هذه التلاوة من موقع الطريق إلى الله